تخرصات ا ل ش ي ع ة في ا م ا م ة الصديق والفاروق و ذ ن و ر ي ن فصل قال وقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين اخبر تعالى ان عهد ا ل ا م ا م ة لا يصل الى الظالم والظالم كافر لقوله تعالى والكافرون هم ا ل ض ا ل و ن ولا شك أ ن ا ل ث ل ا ث ة كانوا كفارا يعبدون ا ل أ ص ن ا م إ ل ى أ ن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والجواب أ ي ه ا الرويفضي المغتر من وجوه أ ح د ه ا أ ن الكفر الذي يعقبه ا ل إ ي م ا ن لم يبق على صاحبه منه ذم ف إ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله وهذا معلوم بالاضطرار من الدين وليس كل من ولد على ا ل إ س ل ا م ب أ ف ض ل ممن أ س ل م بنفسه و إ ل ا لزم أ ن يكون أ ف ض ل من ا ل ص ح ا ب ة وقد ثبت أ ن خير الناس القرن ا ل أ و ل الذين بعث فيهم الرسول وسائرهم أ س ل م و ا بعد الكفر وهم أ ف ض ل بلا شك ممن ولد على ا ل إ س ل ا م ولهذا قال ا ل أ ك ث ر و ن يجوز على الله أ ن يبعث نبيا ممن آ م ن ب ا ل أ ن ب ي ا ء قال تعالى فامن له لوط وقد قال شعيب قد افترينا على الله كذبا إ ن عدنا في ملتكم بعد إ ذ نجانا الله منها ثم إ ن ه إ ذ نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أ ح د من قريش مؤمن لا كبير ولا صغير و إ ذ ا قيل عن رجالهم إ ن ه م يعبدون ا ل أ ص ن ا م فصبيانهم كذلك علي وغيره هامش عبارة كذلك علي وغيره انتهى عبارة الأصل في الجزء الرابع الثامنة المئتين عشرة علي عن بعد صفحة كذلك في ف إ ن قيل كفر الصبي لا يضره قيل ولا إ ي م ا ن الصبي مثل إ ي م ا ن الرجل فالرجل يثبت له حكم ا ل إ ي م ا ن بعد الكفر وهو بالغ والصبي يثبت له حكم الكفر و ا ل إ ي م ا ن وهو دون البلوغ والطفل بين أ ب و ي ه الكافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا ب ا ل إ ج م ا ع ف إ ذ ا أ س ل م قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم ا ل إ س ل ا م قبل البلوغ على قولين للعلماء بخلاف البالغ ف إ ن ه يصير مسلما إ ذ ا أ س ل م ب ا ل إ ج م ا ع ثم لا يمكن الجزم ب أ ن عليا ما سجد لصنم وكذلك الزبير ف إ ن ه أ س ل م وهو مراهق فمن أ س ل م بعد كفره واتقى وآمن لم يجز أ ن يسمى ظالما فقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين أ ي ينال العادل دون الظالم ف إ ذ ا قدر أ ن شخصا كان ظالما ثم تاب وصار عادلا تناوله العهد وصار م ن د و ح ا ب آ ي ا ت المدح لقوله إن نعيم الأبرار لفي نعيم وقوله ان المتقين في مقام أ م ن فمن قال المسلم بعد إ ي م ا ن ه كافر فهو كافر ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة قال ومن ذلك قول أ ب ي بكر أ ق ي ل و ن ي فلست بخيركم ولو كان إ م ا م ا لم يجز له طلب ا ل إ ق ا ل ة هامش وهذا من الرافضي المردود عليه استجرار لما كان يمضغه في ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والثلاثين و ا ل ث ل ا ث م ئ ة انتهى فقلنا اين ص ح ة ه ذ ا و إ ل ا فما كل من قول صحيح فان ص ح هذا عنه لم ي ج ز معرضه ا ت بقولك لا يجوز له طلب ا ل ا ق ا ل ة ان ذلك مجرد د ع و ة قال وقال عند موته ليتني كنت س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ل ل أ م ص ا ر في هذا ا ل أ م ر حق هامش وهذا أ ي ض ا من ثرثرته ا ل م ع ا د ة وسبق الجواب عليه في ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا م ن ة والثلاثين و ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة انتهى وهذا يدل على شكه في ص ح ة ب ي ع ة نفسه مع أ ن ه الذي دفع ا ل أ م ص ا ر يوم ا ل س ق ي ف ة قلنا أ م ا قول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ا ئ م ة من قريش فهو حق ومن الذي يقول إ ن الصديق شك في هذا وفي ص ح ة إ م ا م ت ه ولكن ما نقلته كذب عليه ف إ ن ا ل م س أ ل ة عنده وعند ا ل ص ح ا ب ة و ا ض ح ة ظ ا ه ر ة هامش أ ي كون الامامه في قريش انتهى و إ ن قدر أ ن ه قاله ففيه ف ض ي ل ة له ل أ ن ه لم يكن يعرف أ ن ا ل ا ئ م ة من قريش فاجتهد ف غ ا ف ق د ج ه ا د ه النص وفيه أ ن ه ليس عنده نص من الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي قال وقال عند موته ليتني كنت تركت بيت ف ا ط م ة لم أ ك ش ف وليتني في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة كنت ضربت على يد أ ح د الرجلين فكان هو ا ل أ م ي ر وكنت الوزير هامش أ ع ا د هنا ما كرره من قبل في ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والثلاثين و ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة انتهى وهذا يدل على إ ق د ا م ه على بيت ف ا ط م ة عند اجتماع علي والزبير وغيرهما ويدل على أ ن ه كان يرى الفضل لغيره قلنا لا يقبل القدح إ ل ا إ ذ ا ثبت النقل ونحن نعلم يقينا أ ن أ ب ا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من ا ل أ ذ ى بل ولا على سعد بن ع ب ا د ة الذي مات ولم يبايعه و غ ا ي ة ما يقال أ ن ه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي أ م ر بقسمته ثم ر أ ى أ ن ه لو تركه لهم جاز والجهله يقولون إ ن ا ل ص ح ا ب ة هدموا بيت ف ا ط م ة وضربوا بطنها حتى طرحت أ ف ي س و ه في عقل عاقل أ ن ص ف و ة ا ل أ م ة يفعلون هذا بابنه ة ن ب ي م لأمر لا فلعن العبارات ل ه من و ض هذا هامش افتعل الرفض ا ومن ع ل و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ت ا ل ي ة وردت في ا ل أ ص ل في الجزء الرابع ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة عشره بعد المئتين وهي أ م ا قول النبي حتى الواو التي تلت ل ف ظ ة حق كذلك ل ف ظ ة إ ل ا التي جاءت بعد لا يقبل القدح وابن ع ب ا د ة انتهى قال وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جهزوا جيش أ س ا م ة وكرر ذلك وكان فيهم أ ب و بكر وعمر ه ا م ش أ ع ا د هنا ما كرره من قبل في ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والثلاثين و ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة انتهى ولم ينفذ عليا ل أ ن ه أ ر ا د منعهم من التوثب على ا ل خ ل ا ف ة بعده فلم يقبلوا منه قلنا أ ي ن ص ح ة هذا فمن احتج بالمنقول لا يسوغ له إ ل ا بعد العلم بصحته كيف وهذا كذب لم يكن أ ب و بكر في جيش أ س ا م ه أ ص ل ا بل قيل إ ن ه كان فيهم عمر رضي الله عنه وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه استخلف أ ب ا بكر على ا ل ص ل ا ة حتى مات وصلى ابو بكر بهم الصبح يوم توفي وقد كشف صلى الله عليه وسلم سجف الحجره فراهم خلف ابي بكر فسر بذلك فكيف يمكن مع هذا ان يكون من جيش اسامه الذين شرعوا في الرحيل ولو اراد النبي صلى الله عليه وسلم توليه عليه لكان هؤلاء اعجز من ان يدافعوا أمره ولكان جماهير ا ل أ م ة أ ط و ع لله ولرسوله من أ ن يدعوا أ ح د ا يتوثب على من نص الرسول لهم عليه ثم لو كان أ ر ا د توليه لكان أ م ر ه ب ا ل ص ل ا ة بالمسلمين أ ي ا م مرضه ولما كان يدع أ ب ا بكر يصلي به قال ولم يول أ ب ا بكر عملا وولى عليه ا هامش وهذا تكرير لهذيانه ا السابق في ا ل ص ف ح ة ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة وانظر ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والتسعين و ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه ى ق ل ن انتهى قلنا وأي ولاية فوق ولاية والحج والزكاة وقد ول و الصلاة جماعة د أبي وأبي بكر بكثير مثل عمر بن العاص والوليد بن عقبة وأبي سفيان بن حرب والوليد سفيان ي عمر مثل وعدم العاص ل ا و لا يدل ل ع نقصه و ل أ ن ه كان وزيره وكان لا يستغني عنه في م ه ن ا ت ا ل أ م و ر ويليه عمر قال و أ ن ف ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ د ا ء س و ر ة براءه ثم أ ن ف ذ عليا و أ م ر ه برده و أ ن يتولى هو ذلك ومن سورة هامش لا يصلح لأداء سورة كيف يصلح للخلافة كيف وهذا ايضا تكرير لما سبق الكلام عليه في ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة و ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة انتهى الجواب ان هذا افتراء محض ورد للتواتر فان الرسول استعمل ابا بكر على الحج فما سنة تسع فما رده ولا رجع. عبارة سنة تسع على رجع عبارة ولا بكر رده همش عن الاصل في الجزء الرابع ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والعشرين و ا ل م ئ ت ي ن انتهى بل هو الذي حج بالناس فكان علي من ج م ل ة رعيته اذ ذاك يصلي خلفه ويسير بسيره فالعلم بهذا لم يختلف فيه اثنان فكيف تقول انه امر برده ولكن اردفه بعلي لينبذ الى المشركين عهدهم ل أ ن عادتهم كانت ج ا ر ي ة أ ل ا يعقد العهود ولا يحلها إ ل ا المطاع أ و رجل من أ ه ل بيته فبعث عليا ببراءه هامش و ل ح ك م ة أ خ ر ى وهي أ ن س و ر ة براءه تتضمن الثناء ا ل إ ل ه ي الكريم على صديق رسوله ورفيقه في الغار فكان من المناسب أن يكون المناسب من أن اعلان هذا الثناء الالهي على الحجيج الاكبر في ايام الموسم بلسان علي بن ابي طالب لتشرق بذلك ح ن و ق اعداء الله جميعا الى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم كلما ت أ م ل و ا في ذلك وما يترتب عليه من انهيار دينهم المصنوع يعتريهم الذهول فمن قدمائهم عدو الله شيطان الطاق طار عقله فقال إ ن الله لم يقل قط ثاني اثنين إ ذ هما في الغار كما رواه عنه الجاحظ فيما سمعه من شيخه إ ب ر ا ه ي م النظام وبشر بن خالد انظر الفصل لابن حزم في الجزء الرابع الصفحة الحادية والثمانين والمئة ومن آخرهم طاغوت الكاظمية فقد صوابه فزعم أن قول الله تعالى في سورة براءة ومن أن آخرهم سورة للفصل قول في فقد فزعم في حزم لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة لا يتناول أ ب ا بكر وعمر ل أ ن ه ا خ ا ص ة بمن م ح و ح ي ا ء ا ل ش ر ي في ع ة كتب ا ل ش ي ع والرابعة ة الصفحة الثالثة في والستين والرابعة والستين وأنت ترى م ن أن ذلك إ ر س ا ل علي بصورة براءة إلى الحج بسورة براءة وفيها الثناء على أ ب ي بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بكر وعليا في صف وجعل مبغضي أ ب ي بكر و أ ع د ا ء ا ل ص ح ا ب ة في صف آ خ ر يخالف ذلك الصف في الدنيا ويوم الدين وقديما قالوا المرء حيث يجعل نفسه ونحن لا حيله لنا فيمن أ ر ا د لنفسه أ ن يكون ب أ ب ا ط ي ل ه وبفساد سريرته حصب جهنم انتهى فيا لله إ ذ ا كنت تجهل مثل هذا من أ ح و ا ل الرسول و أ ي ا م ه وسيرته ف إ ي ش عندك من العلم وكان السكوت أ و ل ى بك و ب أ ش ب ا ه ك أ ف أ م ل ك أ ن أ ع م ى الله قلبك إ ذ خبثت سريرتك هامش لعل في هذه ا ل ك ل م ة تحريفا و ا ل ج م ل ة كلها من كلام ذهبي وليست في ا ل أ ص ل انتهى فلا تبرز ف ا ئ د ة ولا ت أ ت ي بخير ولكنك مغرق في الرفض فلله الحمد على العافية ثم تقول والإمامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة سبل الأحكام تقول إلى سبل جميع متضمنة ثم كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إ ل ى ا ل إ م ا م و إ ن م ا ا ل إ م ا م منفذ لما شرعه الرسول والصديق كان عالما ب ع ا م ة ذلك و إ ذ ا خفي عليه الشيء اليسير س أ ل ا ل ص ح ا ب ة عنه كما س أ ل عن ميراث ا ل ج د ة ف أ خ ب ر أ ن نبي الله أ ع ط ا ه ا ل س د س وما عرف له قول خالف نصا وقد ا و ر فلي م ر ا وعثمان من ذلك أ ش ي ا ء و ع و ر ف ل علي أ ك ث ر م ما ع و ر فلهما ك ق و ل ه إ ن الحامل المتوفى عنها ت ع ت د أ ب ع د ا ل أ ج ل ي ن هامش انظر لهذا و ل ح د ي ث س ب ي ع ة ما تقدم في ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة بعد المئتين انتهى وحديث س ب ي ع ة في الصحيحين ب أ ن ه ا تحل إ ذ ا وضعت وقد جمع الشافعي رحمه الله كتابا في خلاف علي وابن مسعود وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أ ك ث ر من ذلك ف إ ن ه كان إ ذ ا ناظره الكوفيون يحتج بالنصوص فيقولون نحن أ خ ذ ن ا بقول علي وابن مسعود فجمع لهم أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة من قول ع ل ي وابن مسعود تركوه أ و تركه الناس يقول إ ذ ا جاز لكم خلافهما في تلك المسائل لقيام ا ل ح ج ة على خلافهما فكذلك في سائر المسائل ولا يعرف ل أ ب ي بكر مثل هذا هامش وجمع بعده محمد بن نصر حتى مثل هذا عن ا ل أ ص ل في الجزء الرابع ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة والعشرين و ا ل م ئ ت ا ن ا ن ت ه ى ثم ا ل ق ر آ ن يختص بعلي ف إ ن ا ل ق ر آ ن لا يثبت بخبر الواحد قال ومن ذلك قول عمر إ ن محمدا لم يمت وهو يدل على ق ل ة علمه و أ م ر برجم حامل فنهاه علي فقال لولا علي ل ه لك عمر قلنا قد أ و ر د ن ا لك نصوصا عده في م ك ا ن ة عمر من العلم فكان أ ع ل م الناس بعد الصديق و أ م ا كونه ظن أ ن الرسول لم يمت فهذا كان س ا ع ة ثم تبين له موته وعلي قد ظن أ ش ي ا ء ثم ظهرت له بخلاف ذلك ولم يقدح بمثل هذا في إ م ا م ت ه م ا و أ م ا الحامل فلم يدر أ ن ه ا حامل فنبهه علي وقد نزل الكتاب ب م و ا ف ق ة عمر في مواضع وقال عليه السلام لو كان بعدي نبي لكان عمر ولما وضع على سريره أ ث ن ى عليه علي و أ ح ب ان يلقى الله بمثل ص ح ي ف ة عمر قال وابتدع التراويح مع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أ ي ه ا الناس إ ن ا ل ص ل ا ة بالليل في رمضان ج م ا ع ة بدعه و ص ل ا ة الضحى بدعه فلا تجمعوا في رمضان ل ي ل ة ولا ت ص ل ا ل ض ح ى وخرج عمر ليلا ف ر أ ى المصابيح في المساجد فقال ما هذا فقيل إ ن ه م اجتمعوا ل ص ل ا ة التطوع فقال بدعه و ن ع م ة البدعه هي فيقال ما رؤي ا في الطوائف أ ج ر ا من هذه ا ل ط ا ئ ف ة على الكذب حتى على نبيها ب و ق ا ح ة م ف ر ط ة مع فرط الجهل ف أ ي ن إ س ن ا د هذا و أ ي ن صحته و أ ن ا له ص ح ة وهو للكذب ا ل إ ك س ي ر الذي يعمل منه الكذب لم ن ر و ه عالم و أ د ن ى العلماء يعلمون أ ن ه موضوع ولا له إ س ن ا د فقد ثبت أ ن الناس كانوا يصلون ج م ا ع ة بالليل في رمضان على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبت أ ن ه صلى بالمسلمين ليلتين أ و ثلاث ة فلما كانت ا ل ل ي ل ة ا ل ر ا ب ع ة عجز المسجد عن أ ه ل ه فلم يخرج إ ل ي ه م خ ش ي ة أ ن تفرض عليهم فيعجزوا متفق عليه م من حديث عائشة وخرجت البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري هامش القاري عن الأصل في الجزء الرابع الصفحة الرابعة والعشرين ا ل عبد بن عبد حديث في من م نفظة عن و ئ ي ن انتهى قال خرجت مع عمر ل ي ل ة في رمضان إ ل ى المسجد ف إ ذ ا الناس أ و ز ا ع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته رهط فقال عمر إ ن ي لا أ ر ى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أ م ث ل ثم عزم فجمعهم على أ ب ي بن كعب ثم خرجت معه ل ي ل ة أ خ ر ى والناس يصلون بصلاه قارئهم فقال ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه والتي تنامون عنها أ ف ض ل من التي تقومون يريد بذلك آ خ ر الليل وهذا الاجتماع لم يكن فسماه بدعه وما هو ب ا ل ب د ع ة ا ل ش ر ع ي ة التي هي ضلاله إ ذ هي ما فعل بلا دليل شرعي ولو كان قيام رمضان ج م ا ع ة ق ب ي ح ة لابطله أ م ي ر المؤمنين علي وهو بالكوفة بل قبره قال نور الله على روي نور عمر عنه أنه كما ن وعن ر ل ي ابي مساجدنا وعن, وعن أ عبد الرحمن السلمي أ ن عليا دعا القراء في رمضان ف أ م ر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ر ك ع ة قال وكان علي يوتر بهم وعن ع ر ف ج ة الثقفي قال كان علي بن أبي طالب يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما بن علي ويجعل أبي يأمر وللنساء إ م ا م ا فكنت أ ن ا إ م ا م النساء رواهما البيهقي في سننه و أ م ا الضحى فرغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في أ ح ا د ي ث قال وفعل عثمان أ م و ر ا لا تجوز حتى أ ن ك ر عليه المسلمون كافه واجتمعوا على قتله هامش أ ي أ ن قتله عثمان الذين كان علي يلعنهم هم المسلمون كافه و أ م ا الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وسائر أ ب ن ا ء ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا على باب عثمان للدفاع عنه واباءهم وسائر المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر خارجون من مدلول المسلمين كافه بل علي أ ي ض ا خارج من مدلول المسلمين ل أ ن هؤلاء ا ل ف ج ر ة مهما بلغت بهم ا ل ق ح ة لن يجرؤوا على ادعاء ل أ ن عليا كان من قتله عثمان انتهى قلنا وهذا من جهلك وافترائك ف إ ن الناس بايعوا عثمان وما اختلف في بيعته اثنان ولا تخلف عنها أ ح د كما تخلف شطر الناس عن ب ي ع ة غيره فمن الذي اجتمع على قتل عثمان هل هم إ ل ا ط ا ئ ف ة من أ و ل ي الشرد والظلم ولا دخل في قتله أ ح د من السابقين بل الذين قاتلوا علي و أ ن ك ر و ا عليه أ ض ع ا ف أ و ل ئ ك وكفره أ أ الوف من عسكره وخرجوا عليه هامش ومنهم ج م ا ع ة ممن اشتركوا في قتل عثمان ولذلك قال علي لما ضربه ابن ملجم قتلت يوم قتل الثور ا ل أ ب ي ض انتهى وقتل في ا ل آ خ ر كما قتل ابن عمته عثمان قاتل الله من قتلهما الفصل السادس في الحجج على إمامة أبي بكر الصفحة الثالثة والأربعون والخمسمائة على في أبي بكر قال احتجوا ب ا ل إ ج م ا ع والجواب منع ه ف إ ن ج م ا ع ة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك وجماع ة كسلمان و أ ب ي ذر والمقداد وعمار و ح ذ ي ف ة وسعد بن ع ب ا د ة وزيد بن أ ر ق م و أ س ا م ة وخالد بن سعيد ا بن العاص حتى أ ن أ ب ا ه أ ن ك ر ذلك وقال من استخلف الناس قالوا ابنك قال وما فعل المستضعفان إ ش ا ر ة إ ل ى علي والعباس قالوا اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر أ و ا أ ن ابنك أ ك ب ر منه و ب ن و ح ن ي ف ة كافه ولم يحملوا ا ل ز ك ا ة إ ل ي ه حتى سماهم أ ه ل ا ل ر د ة وقتلهم وسباهم ف أ ن ك ر عليه عمر ورد السبايا أ ي ا م خلافته قلنا من له أ د ن ى خ ب ر ة وسمع, وسمع هذا جزم ب أ ن قائله أ ج ه ل الناس أ و من أ ج ر ا الناس على البهتان ف ا ل ر ا ف ض ة ذ و جهل وعمى فمن حدثهم بما يوافق أ ه و ا ء ه م صدقوه ولو كان الدجال ومن أ و ر د عليهم ب م خ ا ل ف ة أ ه و ا ئ ه م كذبوه ولو كان صديقا و إ ن اعتقدوا صدقه قالوا نعم وقالوا ل إ خ و ا ن ه م إ ن م ا نقول هذا الذي نقوله مداراه وتقيه للنواصب فكيف يرجى فلاح من هذا حاله أ م كيف نؤمل ع ا ف ي ة من هذا مرضه فلهم أ و ف ر نصيب من قوله تعالى ومن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه ولنا إ ن شاء الله أ و ف ى حظ من التمثل بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون أ ف س م ع قط ب م ث ل هذا فقد علم كل عالم كفر بني ح ن ي ف ة أ ت ب ا ع م س ي ل م ة وارتدادهم وهذا يعدهم من أ ه ل ا ل إ ج م ا ع و إ ن م ا قتلهم وسباهم لامتناعهم عن بيعته و ل أ ن ه م لم يحملوا ا ل ز ك ا ة إ ل ي ه فنعوذ بالله من البهتان ونقل الهذيان و ت ض ي ع الزمان ف الرد على هذا الذي هو غير إ ن س ا ن إ ذ ا محاسني ا ل ا أ د ل بها كانت ذنوب ا فقل لي كيف اعتذر ومن أ ع ظ م مناقب الصديق قتل هؤلاء ا ل أ ر ج ا س وسبيهم وما قاتلهم على منع زكاه بل على إ ي م ا ن ه م ب م س ي ل م ة وكانوا نحو م ئ ة أ ل ف هامش تقدم دفاع الحلي في ا ل ص ف ح ة السبعين و ا ل م ئ ت ي ن إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة والسبعين و ا ل م ئ ت ي ن عن م س ي ل م ة الكذاب و أ ه ل ا ل ي م ا م ة والجواب عليه ف س ب ع إ ن شئت ا ن ت ه ى و ا ل ح ن ف ي ة س ر ي ة علي أ م محمد ا بن ا ل ح ن ف ي ة من سبيهم هامش وتسري علي بها اعتراف منه بشرعيه حكم أ ب ي بكر وحروبه ونتائجها ل القطوف الدانية ك كان كتاب ر ي م من هذا جزءا في ا ل أ د ع ي ة ا ل ز ا ه ي ة وهو مسجل لدينا كاملا على أ ش ر ط ة أ خ ر ى